بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسولا اولي ادنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير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 ذلكم الله له الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يَتَّبِعُونَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يَنْبَؤُكَ مِثْلُ قَبِيْلٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 وَإِنَّ مِنْ أُمَمٍ إِلَّا خَلَافِهَا نَدِيرٌ وَإِنْ يُكَذِّبُوا كَفَقَدْ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزُّبُلِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ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 ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور والذي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَكُّ مُصَدِّقًا لما بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَقَبِيرٌ بَصِيرٌ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 وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعنركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا, فذوقوا فَمَا للظالمين من نصير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 بل إن يعض الظالمون بعضهم بعضا إلا هررا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن ذالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما وفورا. وَأَخْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَأِنْجَاجَهُمْ نَذِيرُ الَّا يَكُونُنَّ أَهْدَاءً مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرُ مَا جَادَهُمْ إِلَّا نُفُوراً إِسْتِكْبَاراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحْمِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ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 ولكن يؤخرهم الى أجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا